لهب في الخشفة تبت يدا أدي لهب وتب تبت يدا ومحزي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبت سيصلان رن ذات لهب. وسيصلان رن ذات لهب. وامرأته حملت الحطب. وامرأته حملت الحطب. وامرأته حمالة الحطب فقط. وامرأته حملت الحطب. مراته و امراته حقق الهمزة. و نعم و امراته اصل اصل, أصل, أصل. نعم, نعم. و طيب و طيب و الهاء، ومرأة هولا، ومرأة هو نعم، اقرأ. ومرأة هو نعم، ومرأة هو حملت الحطب، ومرأة هو حملت ها حبل مما سد.